جاس او اجال كثيرة متعددة مثلا قال اشتري منك كذا كيلو من اللحم على ان تورد لي كل يوم خمسة كيلو ثلاثة كيلو اقل اكثر مثلا جاس يعني يجوز ان يكون باجلين او اجال متعددة لان كل بيع جاز الى اجل جاز الى آجال كل بيع جاز الى أجل لان في بعض البيوع ما تصح الى أجل كالربويات بعضها ببعض والصرف مثلا ما يجوز الى أجل والبر بالبر ما يجوز الى أجل والبر بالتمر ما يجوز الى أجل لا بد ان يكون يدا بيد واما الاشياء التي يجوز فيها الاجل فسواء كان اجل واحد او كان اجلين او كان اجال يصح نعم لأن كل بيع ينزه كبيع على اعيان نعم نعم كبيوع الأعيان ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد لما ذكرنا يجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد ويجوز أن يسلم في جنس واحد إلى أجلين أو اجال يقول مثلا أبيع عليك مئة صاع من البر ومئة صاع من التمر بعد ستة أشهر سلمك البر والتمر جاز هذا سواء كان جنسين إلى أجل واحد أو جنس واحد إلى أجلين أو أجال متعددة كما تقدم مثلا في, في اللحم والخبز والأشياء التي يستهلكها الإنسان يوميا يتفق معراء الخبز مثلا على أنه يحضر له في كل يوم كذا مثلا فيجوز أن يكون الجنسان بأجل واحد ويجوز أن يكون الجنس الواحد باجال متعددة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد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 يقول السائل رجل في الطائرة وعند الساعة الثانية عشر والنصف هل يجوز له جمع تقديم وكيف يصلي وهو في الطائرة الصلاة في الطائرة الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز فاتقوا الله ما استطعتم ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات فالذي في الطائرة إن كان يستطيع القيام والركوع والسجود فله أن يصلي متى شاء جمع تقديم أو جمع تأخير لا حرج عليه أما إذا كان لا يستطيع فهذا نقول لا لا لا يخلو إن كانت الطائرة تنزل في المطار قبل خروج الوقت الذي أنت فيه والوقت الذي ممكن أن تجمع معه الصلاة الحاضرة فأخر الصلاه حتى تنزل الطائرة في المطار أما إذا كانت الطائرة لا تعلم أنت أنها لا تنزل إلا بعد خروج الوقت ولا يصح أن تجمع الصلاة الحاضرة مع التي بعدها كصلاة الفجر مثلاً وصلاة العصر مثلا لا تجمع مع المغرب فيجب عليك أن تصلي قبل خروج الوقت فمثلا أقلعت الطائرة قبل الفجر وأنت تعلم أنها لا تنزل إلا بعد طلوع الشمس نقول في هذه الحال يجب عليك أن تصلي في الطائرة ولا تؤخر الصلاة عن وقتها وحسب ما يتيسر لك إذا كانت الطائرة أقلعت مثلا قبل الظهر وأنت تعرف أنها تنزل بعد العصر بساعة مثلا فنقول الاولى لك هنعد جمع التأخير إذا نزلت الطائرة في المطار تصلي الظهر والعصر ما دامت تسل الطائرة قبل خروج وقت العصر إذا كانت الطائرة في هذا المثال مثلا لا تنزل إلا بعد المغرب فنقول يجب عليك أن تصلي الظهر والعصر في الطائرة ولا تؤخر الصلاة عن وقتها فالصلاة التي يمكن أن تجمع مع ما بعدها أخر واجمع ولا حرج عليك لأجل أن تصلي في المطار في الأرض أما إذا كانت الطائرة لا تنزل إلا بعد خروج الوقت فلا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة بعد خروج وقتها يقول متمتع أخطأ فطاف وصلى ركعتي الطواف ثم حلق ثم بعده سعى ماذا عليه علما أنه جاهل هذا الذي طاف وصلى ركعتي الطواف ثم حلق ثم تذكر وسعى عمرته صحيحة والحمد لله ويرى بعض العلماء ان عليه فدية الحلق وهي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح بشات وبعض العلماء يعفيه من هذه الفدية لجهله او نسيانه وانما يقول الفديه على من تعمد الحلق قبل اتمام النسك يقول السائل قدمت لأداء الحج وأثناء الطواف كنت مقلا للدعاء لأنني رجل أمي هل هذا ينقص من حجي يحسن بالإنسان في الدعاء أن يدعو بما يدرك معناه يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ويأتي بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا ينبغي له أن يتابع أو يقلد في دعاء ما يدركه الدعاء. كلما كان نابعا من القلب بنطق اللسان فهو احرى للقبول لان المرأة الذي يتابع غيره غالبا ما يفهم ماذا يقول وانما يقلد فالرجل الصحابي رضي الله عنه الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد يسمع النبي يدعو ويسمع معاد رضي الله عنه يدعو بدعاء كثير يقول أنا ما أحسنه قال له ماذا تقول قال أسأل الله الجنه وأستعيد به من النار هذا الذي أحسنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن الدندنة التي تسمع مني ومن معاذ حول هذا نسأل الله الجنة ونستعيد به من النار فالذي ينبغي لكل داع سواء كان في الصلاة أو في الطواف أو في عرفات أو في مزدلفة او بعد رمي الجمار او بعد السعي على الصفا او على المروه كلها مواطن من مواطن الطعا ان يدعو الله جل وعلا بما يعرف يسال الله الجنة ويستعيذ به من النار ويسأل الله التوفيق والسداد ويسأل الله صلاح النية وصلاح الذرية ويدعو لأهل بيته ويدعو لإخوانه المسلمين ويدعو لولاة أمور المسلمين بالهداية والسداد وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعو بما يعرف ولا يكلف نفسه بالشيء الذي لا يعرفه أو لا يدرك معناه أو يتابع شخصا وإنما الدعاء كل ما كان نابع من القلب فهو أحرى للقبول ويحرص المسلم على مواطن الدعاء التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها في حال الطواف ومنها عدى الصعود على الصفا والصعود على المروه ومنها في يوم عرفة ومنها بعد رمي الجمار في أيام التشريق أما بعد رمي جمرة العقبة فلا يشرع الدعاء وبعد رمي الجمرة العقبة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر كذلك لا يشرع ينصرف وإنما يدعو بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية في أيام التشريق يرفع يديه ويلح على الله جل وعلا بالدعاء ويدعو الله في مزلفة بعدما يصلي الفجر يتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء ويلح على الله ويكرر و... والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة دعاء العبادة هو الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهكذا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة أرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في السماء سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في الأرض سبحان الله وبحمده عدد ما بينهما سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك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 له البلك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء ما هو دعاء يوم عرفه وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يعني يوم عرفه لا إله إلا الله فسماها عليه الصلاة والسلام دعاء هذه تسمى دعاء عبادة وهو أفضل من دعاء المسألة وموسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به لأنه كريم الرحمن عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم من الرسل قال يا موسى قل لا إله إلا الله هذا أفضل ما تقول قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا يريد شيء يتميز به قول لا اله الا الله كل مسلم يقولها كل عبد لله يقول لا اله الا الله قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله وهم سهله عظيمه أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا يسمى دعاء عبادة دعاء المسألة أن تسأل الله جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة تسأل الله ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة وكلها دعاء و أحدها أفضل من الآخر وهو دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة والمسلم يجمع بينهما لكنه يكثر من دعاء العبادة يكثر من الذكر ورد في الحديث من اشتغل بذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين من اشتغل بذكري يعني اشتغلت بذكر الله أو بقراءة القرآن عن السؤال يقول الله جل وعلا أعطيته أفضل ما اعطي السائلين والإنسان إذا دعا يتخير جوامع الكلم التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ولضى نفسه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 فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير ما حفظناه فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك قالوا بلى يا رسول الله قال قل اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا قلت اللهم أني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعت خير الدنيا والآخرة واستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فيتخير المسلم من الدعاء والذكر ما كان من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم الذي علمه للأمة. هناك ألفاظ وعكار ورد الاتيان بها تعداد مثل من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مره غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر ياتي بها مئة مره سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده مثلا ما يقول فيها سبحان الله وبحمده مئة مره او يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وتكفي لا ومن قال لا اله الا الله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 ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد عليه، إلا رجل قال مثل قوله وزاد عليه كما قال صلى الله عليه وسلم، فيحرص المسلم على الاتيان بالذكر الوارد بعدده، وما لم يرد بعدده يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه. ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت أبي إبراهيم ليلة أسره بي فقال يا محمد اقرئ أمتك من السلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام سلام من إبراهيم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 هذه تحية وسلام ورسالة من إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يحثنا فيها على الذكر ذكر الله جل وعلا وأن المرأة إذا قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة فيحصل للإنسان أن يأتي بالذكر الذي يطيقه ويعرفه ولا يتابع أو يقلد ولا بأس أن يكون هناك من يدعو مثلا والآخرون يؤمنون فالافضل عند الدعاء الجماعي أن يكون واحد يدعو والآخرون يؤمنون ما يرددون دعاءه والمؤمن داعي لأنه ورد أن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون يؤمن والله جل وعلا قال استجيب لكما يعني استجيبت دعوتكما استجاب الله دعاءهما وهارون عليه السلام ما كان يدعو وإنما كان يؤمن على دعاء موسى يقول عندنا امام يحفظ القرآن ويقلد احد القراء في صوته ولكنه يحلق لحيته وشاربه فهل تجوز الصلاة وراءه اولا ينبغي للمسلم اذا اراد الصلاة ان يحرص على الامام التقي الصالح لأنه أحرى للإجابة والقبول، فيقتدي بالرجل الصالح التقي ويحرص على ذلك، فإن كان هناك حوله مثلا إمامان يختلفان، فيحرص على الإمام الصالح التقي. وإذا لم يكن حوله إلا هذا الإمام مثلا الذي هو عنده شيء من الفسق يحلق لحيته فلا يترك صلاة الجماعة يصلي خلفه لأن صلاة الجماعة فضلها عظيم ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها من أجل الإمام إذا كان واقع في شيء من المخالفات الشرعية التي لا تصل إلى حد الكفر اما اذا كان يصل الى حد الكفر فلا يصح الصلاة خلفه صلاة غير صحيحة وصلاة من خلفه غير صحيحة اذا كان يعبد غير الله جل وعلا او يسأل غير الله او يدعو غير الله فهذا كفر وخروج من ملة الاسلام والعياذ بالله فيحرص المسلم على الصلاة خلف التقي وإذا لم يجد إلا فاسق فيصلي خلفه ولا يترك صلاة الجماعة لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض أئمة الجور أئمة عمر أصحاب ظلم وجور وفسق صلى الصحابة خلفهم وما تركوا الصلاة من أجل أن الإمام فاسق يقول أنا من أهل جدة ووالدتي من أهل الطائف نريد أن حج مع حملة تتحرك من جدة فكيف تفعل والدتي هل تحرم من الميقات من الطائف أو تأتي إلى جدة وتركب مع الحملة أم تنوي من الطائف عند مرورها من الميقات وتحرم من جدة وأقول إذا كانت خرجت من الطائف تريد الحجه فعليها ان تحرم من ميقاتها ميقات اهل الطائف واما اذا كانت خرجت من الطائف تريد جده لتقيم مع ولدها مثلا فتره من الزمن ثم تحرم تحجه هي واياه من جده فميقاتها اصبحت جده لأنها خرجت من الطائف ما كانت تريد مكة وإنما تريد جدة فتحرم من جدة وإذا أحرمت من الميقات أهل الطائف وتوجهت إلى جدة فلا حرج عليها وتبقى في جدة محرمة وهي على إحرامها السابق وتركب من جدة إلى مكة مع ولدها هذا إذا كانت قاصدة وعازمة على الحج فالأولى لها أن تحرم من ميقاتها من ميقات أهل الطائف إذا حادت الميقات بالسيارة تحرم وسواء اتجهت من الطائف إلى مكة وخرجت إلى جدة أو اتجهت من الطائف إلى جدة مباشرة ثم عادت إلى مكة من جدة فالأولى أن تحرم من ميقاتها ميقات أهل الطائف لأنها ما خرجت إلا بنية الحج وتركب مع ابنها من جده رجل له دين من بنك ربوي وتراكم عليه بسبب عذر بس والآن أتى للحج بمال آخر أولا عليه التوبة عن التعامل بالربا لأن التعامل بالربا محرم سواء كان أخذ الفائدة أو أعطى الفائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة آكله وموكله وكاتبه وشاهديه الكاتب والشاهدان ما استفادا شيء واستحقا اللعن والعياذ بالله لأنهما أعانا على الاسم والعدوان فالواجب على المسلم التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود ويستغفر الله جل وعلا عما حصل وإذا كانت نفقة هذه التي أتى بها من مال حلال